لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادوش اللائين مكبلي ذكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور العستهم كتب سجي والله لو خرج الرجال ووجدتهم عند التقاء الصف قوما ثبتين لكن باب الكفر مقفول على تلك الاسود وما لهم من منقذين لما نمرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادوشا لعين مكبلي تكم في حكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأستهم كتبوا سجين والكفر جادت في أراضي المسلمين داسوا على الاعراض والقول المبين يا قوم هل غابت عن الانظار ما في سكنكوا مما اسل المسلمين لن ننبذ الى التي جادي وجدتوا في سجن بادوش اللعين مكبلي يكموا بحكم الكفر حكما جائرة وعلى ظهور الأسدهم كتب سجين لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادوش اللعين مكبلي حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأستهم كتبوا سجيني لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادوش العين مكبلي حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأستهم geta